الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر Altyazı وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فِجَاجَ عِنْقُونَا نَخْلُذُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ الْعَصْفِ والريح خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجانب أفي أي آلهة ربكما تكذبان رب مِنَ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبِّ الْمَغْرِبَيْنِ قُلْ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ كَلِلَّهِ ما رج البحرين يلتقيان بينه. يخرج منهما اللؤلؤ والموجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلام